فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبِ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاَعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبِصَارِ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 إنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينه أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليحزي الفاسقين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 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل واليتامى والمساكين وبن السبيل كي لا يكون دوله بين الأغنياء منكم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 ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاء بَنَا فِي لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌ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 لا لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن لك ان ينصرونهم ولئن ان لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ان يكون لك ان يكون أشد وَهْبَتَا في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى مخصنة أو من وراء جدو بأس بينهم شديد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 فلما كفر قال إني بريء منك إني أقاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين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 يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم